وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكما ابتليناك بمعادات هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبل فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الانس وأعداء من مردة الجن يوسوس بعضهم لبعض فيسينون لهم الباطل ليخدعوهم ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم فربنا جل جلاله والذي يحاسبهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والإثم إذا الإنسان فارتكابه المعاصي إنما يضر نفسه أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلا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 لا مغير لكلماته وهو السميع لأقوال عباده العليم بها فلا يخفى عليه شيء منها وسيجازى من يسعى لتبديل كلماته وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا ولقد قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلوك عن دين الله فقد جرت سنه الله أن يكون الحق مع القلة فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله ذلفا وهم يكذبون في ذلك إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله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 ببراهينه الواضحة من فوائد الآيات أولا الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويرجعون ربه في اتباعه ولا يتكر على نفسه وحوله وقوته من انصاف القرآن للقلة المؤمنة اسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم لأن الحق يعرف بضده من الباطل القرآن صادق في أخباره عادل في أحكامه لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع ولا في أحكامه على ما يخالف الحق اذ القرآن هي الأخوة هو الحق يتبعه الإنسان ويتبع ما فيه ويعمل في خدمته فإن أفضل الساعات وأعظم الأزمان هي الأزمان التي يقضيها الإنسان مع كتاب الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد